وَجَاوَثْنَا بِمَنِ إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا فَأَتَوْا عَلَى قَوْلٍ يَعْفُفُونَ عَلَى أَصْلَابٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ فَأَنْتَ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَفَكِّرُونَ مَا فِيْكَ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ قَالَ غَيْرَ الطَّاغِي يَبْغِيْكُمْ إِلَّا وَهُوَ ظَلَم وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنا بعشر وأتمنا بعشرين فتمم طاع ربي أربعة ليلات وقال موسى لأخيه هارون خلفي في قومي وأصلح وَاصْنَعْ حَوَلَيَّ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ وَكَلَّمَهُ وَكَلَّمَ رَبَّهُ قَالَ, قال رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول